بسم الله الرحمن الرحيم وإذن وإذن وجلال وجلال لو استغاثتي لا أغفل من يدعون من يدعون من يدعون من يدعون يا رحمة يا رحيم يا رب العالمين يا رب العقرب يا رب عظيم يا نستمِر رحمتك فلا تؤتنا قائمين. اللهم أغننا، اللهم استنا، اللهم استنا. يا من أذننا إذا أغلقت الأبواب. جل جلال جلاله. اسمع غدير الأصوان. اختلاف اللغات وتنوع التاجات يسرعهم الله تعالى جميعا فيغضر ذنبا ويسترعيبا ويجبر تشرا ويغني طبيعا ويعطي سائلا ويذل حائرا ويعلم جاهلا في لحظة واحدة لحظة واحدة من يدعون؟ من يدعون؟ من يدعون؟ من, يدعوه؟ من, يدعوه؟ من, يدعوه؟ من يدعوه؟ فلما حرك الباب فإذا أمه تخرج عليه وقد اغتسل وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فضمته إلى صدرها وتعلقت به حتى كأنما هو قطعة من جسدها وقال ربكم دعوني أستجب لكم هذا الولد ذهب مع مجموعة من زملائه إلى العمر لما كان في المسعى بين الصفا والمروة أخذ يتلمس بيده مكان صب الماء حتى صب لنفسه من ماء زمزم وماء زمزم لما شرب ثم رفع رأسه إلى السماء أخذ يناجي الله مناجأ يصرحنا يا رحيم وقال ربكم دعوني أستجب لكم وضع الكأس على الأرض المخلع مضارة وضربتها في الأرض وقال الله أكبر كم هذه قال سبعة كم الساعة هناك قال سبعة اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نعمتك وتحول عفيتك وجميع سخطئ نظر فبلغه الخبر كاد أن يجن لولا أن الله رضب علىها جعل الرجل يرد قالت طيب أحمد طيب صالح طيب سحر وأمل قسارة قال لو تأخذ فأس وتقطع رجلي ويدي لا أحس لكني أرد دم. والله لا أتمنى أن أشفى ولا أتمنى أن أعود إلى أولادي ولا أتمنى أن أرجع وحرك يدي ورجلي كما أشاء وأسوق السيارة وأضحك مع أولادي وألعب لا قلت عجبا إذا ماذا تتمنى قال تمنى واذا بالخادم يأتي يدفع كرسيا متحركا عليه قطعة لحم شاب مشلول شلل رباعي قد وضع على صدره خرقها التي توضع للأطفال إذا أرادت الأم أن تؤكلهم ولعابه يسيل لأن عنده ارتخاء مفكين فلا يستطيع أن يغلق فمه وإذا هو لا يحرك إلى رأسه ولا يتكلم. يتكلف سألت في نفسي ترى لو احتاج إلى الحمام من سيذهب به من سينزع ملابسه من سيعيد ريه الملابس مرة أخرى يحتاج إلى عشرة اتعانات أو أكثر فقط ليمسي حاجة جنس. وجعلت الحظه ببصر أحيانا الذي يصب القهوة يطوف علينا بفناجين القهوة يتمنى لو يشرب فنجان قهوة ولا يستطيع التمر أمامه من أطيب أنواع التمر يتمنى لو رفع ثمرة إلى سلة قالت والله اللي من يومي من ليموزين إلى ليموزين الظهر والعصر والمغرب والعشاء والليل أنا أحيانا في السيارة بشدة الإرهاق أبحث عنها في الشوارع قل طيب اتصلت بالشرطة على الشرطة ومستشفيات وكل ما وجدنا ذهبوا بها إلى المستش... بعد عدة علاجات متتابعة قطع التديل أيضاً، ثم بعدما مضى عليها قرابة الشهر بعد قطعه اكتشف السرطان التديل أيضاً، ثم بعدما مضى عليها بعد قطع التدي أيضاً قرابة الشهرين أو ثلاثة وهي تأخذ العلاجات المستمرة ظهر عندها مشكلة في الدماغ فأصيبت بالعمى ثم سبحان الله مضى عليها ثلاثة وأربعة يا يجمع هذا من المستشفيات تجد أقامة يدخل الطعام إلى بطونهم عن طريق الأنابي ويخرج عن طريق الضغط على والله في ناس في المستشفى لا يدري أنه خرج من بور أو غاطئ إلا إذا شمر رأيها احمد تعالى على العافية معسسة وتسكيلات ابن عبيب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة تقدم من يدعو من يدعوه من يدعون؟, من يدعون محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريقي يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين سبحانك وبحمدك يا من تنزه عن الصحبة والأولاد لا إله إلا أنت ليس لرب لي غيرك ليس لخارج لي الكوات إلى من, من ألجان الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرأ وقد سم أحوال عباده غنًا وفقرًا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى أحمده سبحانه فهو الذي أجر على الطائعين أجرى وأسبل على العاصين سترى هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه ذبيب النمل في الليل إذا سرى سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له الأنهار وأسماتها وسبحت له الأرض وسكانها وسبحت له البحار وحيثانها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تتبيحهم فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نز له ولا شبيه ولا كفأ ولا مثل ولا نظير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه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 يعني ما لك أشغلتنا ما لك تردد علينا النداء ما لك قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال ما في مطر ما في زرع أجذبت الأرض ماتت أنعامنا ودوابنا وجعنا يا رسول الله ادعو الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء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 ولا قزع متفرق قال فما هو إلا أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سار السحاب كأمثال الجبال فما خفض النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلا ولحيته تقطر ماءا أيضا لا نعجب أن يستجيب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فهو نبي على كل حال وقديما دعا نوح عليه السلام بثلاث كلمات قال ربي إني مغلوب فانتصر هذه الثلاث كلمات ماذا فعلت فعلت الأعاجيب قال الله ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر بثلاث كلمات إني مغلوب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 عز وجل وقال ربكم ها يا ربي لماذا تأمرنا نحن عبيدك أمرنا بما شئت ادعوني وإذا دعوناك ماذا تفعل لنا استجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إذا أمرنا الله تعالى بفعل ادعوني ووعدنا بفعل أستجب أنت أبدل ما أمرت به ولا تفكر فيما وعدك الله تعالى به بعض الناس قد تقول له مثلا لماذا لا تتصدق على هذا المسكين فيقول يا أخي قد أتصدق ثم لا يتقبل الله مني يا أخي لا تشغل نفسك بي يتقبل أو لا يتقبل أنت أبد الطاعة واعلم أنك تتعامل مع رب كريم أرحم بك من أمك وأبيك لماذا لا تصوم يوم الاثنين قد أصوم وهو حر شديد وأتعب ولا يتقبل الله مني يا أخي لا تشغل نفسك بمسألة يتقبل ما يتقبل أنت ابدل الطاعة واعلم أنك تتعامل مع رب كريم كذلك الدعاء ادعوني علينا أن نبدل ما أمرنا الله تعالى به أما أستجب فهي عند رب كريم وملك عظيم لا يعجزه شيء أن يستجب له ولا حاجة أن يقضيها ادعوني استجب لكم وقال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى الرزاق الستير الشافي ها يا ربي لماذا أخبرتنا بأسمائك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يعني قل يا ستير استرني يا غني اغنني يا شافي اشفني اشف مريضي يا رب العالمين يا غفور اغفر لي ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وقال عز وجل وإذا تألك عبادي عني فإني قريب قريب نعم قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لا يعبأ بكم ولا يهتم بكم لولا دعاءكم لولا أنك تدعوه تدعوه في سجودك تدعوه في ليلك تدعوه عند كربتك تدعوه في مرضك تدعوه عند فقرك تدعوه في حال رخائك وفي حال شدتك لولا أنك تدعوه وإلا لما عبي الله تعالى بك فإن قوما نتوا الله تعالى فنسيهم، كما قال عز وجل عن أقوام نتوه قال سبحانه وتعالى نتوا الله فنسيهم نتوا الله فلم يتقربوا إليه بصدقة نتوا الله فلم يلجأوا إليه عند كربة نتوا الله فلم ينزل به حاجة نتوا الله فلم يسألوه أن يكشف عنهم مصيبة نتوا الله فما هو جزاؤهم فنتيهم لم يوفقهم إلى طاعات ولم يستجب لهم عند الكربات نتوا الله فنتيهم لكنك إذا كنت داعيا لله على كل حالة كنت كما قال الله عز وجل تذكروني أذكركم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 ويرتفع الدعاء بطلب الشفاء فالدعاء يمسك البلاء فلا ينزل البلاء إلى الولد ولا يصل إلى الأرض فيقول الداعي أحيانا يا أخي ولدي مريض ومضى لي شهر وأنا أقول يا رب اشفي ولدي المريض ولم يشفى لم ينفعني الدعاء خطأ الدعاء نفعك وأنت لا تعلم ربما لو لم تدعو نمات ولدك انتبه لا تقول ما نفعني الدعاء أو يقول اللهم اكفني شر فلان الظالم فيرتبع الدعاء بطلب كفاية الأذى وكان هناك قدر نازل عليه ببلاء أن ذاك الظالم يزيد في ظلمه فيمسك الدعاء هذا البلاء فيقول أحيانا الداعي يا أخي أنا منذ مدة أقول اللهم اكفني شر فلان الذي يظلمني ولم يستجب الله دعائي نقول خطأ الله تعالى استجاب لك وأنت لا تعلم ربما لو لم تدعو نزاد ظلمه عليه هو الآن يظلمك في مالك ربما لو لم تدعن ظلمك في مالك وفي نفسك فلا تقل لم ينفعني الدعاء قال إما أن يستجيب له في الدنيا وإما أن يكف عنه شرا بدعائه الثالثة وهي أحلاها قال عليه الصلاة والسلام وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة فيؤتيه بها حسنات وفي بعض الآثار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 ليتزوجها زوج ثانية فوافقت الفتاة وعقد له عليها وفرح الرجل واستبشر بذلك وبشر الناس وبدأ يعد العدة للعرس والدخول بهذه الفتاة بعد شهرين أو ثلاثة الفتاة تراجعت عن رأيها وقالت طلقوني منه طيب لماذا؟ هل عليه ملاحظة؟ هل بلغك عنه شيء؟ قالت لا لكن سبحان الله لم أرتح لهذا الزواج. طيب أنت الآن استخرتي من قبل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 فكان ذاك الرجل الأول يتقصع قلبه حسرة عليها ويظن أنه خير صرف عنه وأعطي لغيره فبعدما تزوجها الرجل الجديد بشهر أو ثلاثة أسابيع ظهر عند الفتاة ألم في السدي الأيصر ذهبوا بها إلى المستشفى فاكتشف أن عندها سرطان الثدي. السدي بعد عدة علاجات متتابعة قطعوا الثدي الأيصر ثم بعدما مضى عليها قرابة الشهر بعد قطعه اكتشف السرطان في التدي الأيمن ثم مع العلاجات لم تنفع فعملوا لها عملية وقطعوا التدي الأيمن زوجها الجديد يصرف وقته معها إما ممرضا في البيت وإما سائقا ومراجعا لها في المستشفى ثم بعدما مضى عليها بعد قطع التدي الأيمن قرابة الشهرين أو ثلاثة ويتأخذ العلاجات المستمرة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 ودعوت فلم أرى يستجب لي فيترك الدعاء. انتبهتكم من هؤلاء الذين يستعجلون إجابة دعائهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله لا يؤخر الإجابة عن العبد لما يسمع من حسن تضرعه. يعني شخص ولده مريض فهو يقول يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين.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 ويومين وثلاثة ليسمع من هذا العبد هذه المناجات ليسمع من العبد هذه المناجات انتبهنا تكون قليل الادراك وتقول انا مضلي يوم يومان وثلاثة وانا ادعو فلم يستجب الله لي طيب والحل الحل, الحل ان توقف الدعاء لا بل الحل ان تلح اكثر فاكثر اخلق بالصبر ان يحظى بحاجته ومدمن الطرق للابواب ان يليش يقول ابن القيم رحمه الله تعالى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 ربما اعتدي عليك او خططت او قتلت لا ليس هذا هو الحل لانه ليس لك مخرج ولا مناد الا هذه الام الحل ان تديم طرق الباب تطرق الباب مرة ثانية وتناديها تارة تبكي وتارة ترفع صوتك وتارة تئن وتناديها يا اماه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 والذين نفسي يده إن الله أرحم بعباده من هذه الأم لولدها الله أرحم بعباده من هذه الأم لولدها وذكر ابن أبي الدنيا أن رجلا في عهد موسى عليه السلام كان يؤديه أشد الأدى فاشتكى موسى إلى ربه قال يا رب هذا الرجل آذاني كذبني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 لما بدأ فرعون يغرق البحر ويدعو آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل يقول جبريل في البخاري عليه السلام يقول لو رأيتني يا محمد وأنا آخذ من البحر وأضع في ثم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة لما يعلم جبريل من رحمة الله تعالى الواسعة أنت عندما تدعو الله وأنت موقن أنك تتعامل مع رب كريم رحيم ملك غني على كل شيء قدير لا تكبر عليه حاجة أي يقضيها ولا كربة أن يكشفها ولا مصيبة أي يرفعها ستدعو الله تعالى وأنت موقن بالإجابة لكن لا تستعج الإجابة دعائك زكريا عليه السلام وصل عمره إلى مئة سنة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 وزكريا يدعو الله منذ أن كان شابا يا ربي ارزقني ذرية ويتقدم عمره يصل إلى الثلاثين وهو يدعو إلى الأربعين وهو يدعو إلى الخمسين وهو يدعو إلى الستين السبعين الثمانين التسعين المئة وهو شغال يدعو لم ييأت أبدا يقول الله عز استمع إلى هذه الآيات بقلبك يقول سبحانه واصفا حال زكريا ذكروا رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءا خفيا لماذا نادى نداءا خفيا قال بعضهم ليكون أخلط لله وهذا بعيد لأنه لا يتصور أن نبيا يرأي في دعائه وقال بعضهم لا نادى نداءا خفيا لأن نوعية دعائه لو سمعها الناس انتقدوه وضحكوا منه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 خاصيا هذا اولا قال ربي ان وهن العظم مني واستعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا واني خفت الموالى من ورائي وكانت امرااتي عاقرا طيب ماذا تريد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 وهذا بالإنجليزية، وهذا بالصينية، وهذا باليابانية، وهذا بالسواحيلية، وهذا بالإسبانية، وهذا بالإيطالية، وهذا بالبشت، وهذا بالأردو، وهذا بالفارسي، وكل واحد له حاجة. هذا فقير يسأله أن يكشف عنه فقره، وهذا مريض يسأله أيش فيه، وهذا مظلوم يسأله أياً صره، وهذا حيران.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 وينصر مظلوما ويقسم ظالما ويشفي مريضا ويغني فقيرا ويعطي سائلا ويذل حائرا ويعلم جاهلا في لحظة واحدة والله ما يحتاج رب العالمين إلى مساعد تساعده ولا يحتاج إلى معين يعينه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هذا ملك عظيم في الروح والله لما تدعو الله تعالى أن تعلم ان يتعامل مع ملك عظيم لا يعجزه شيء جاءه موسى عليه السلام فشق له من من الحجر مهاء دعاه إبراهيم عليه السلام فجعل له النار بردا وسلاما دعاه محمد عليه الصلاة والسلام فتنزلت له الملائكة الشداد من السماء أنت عندما تدعو الله تعالى وأنت تعلم أنك تدعو ربا عظيما جل في علاه تكون الإجابة قريبة زكريا يعلم هو يتعامل مع من يعلم هذا الطلب يقدمه إلى من أخذ ينادي فهبلي من لدنك وليا، من لدنك وليا، فهبلي من لدنك وليا. وكأنك ترى زكريا عليه السلام بشيبته في ظلمة الليل ينتفض في محرابه ويدعو الله تعالى ويلح عليه في الدعاء. فهبلي من لدنك وليا. يرثني ويرث من آل عقبة وجعله رب رضيا. لا يريد أي ولد.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 تجعل الناس يستبعدون إجابة دعائك نحن نعطيك ولدا له أربعة صفات أن الله يبشرك بيحيى ما صفاته مصدقا بكلمة من الله معجدة وسيدا في قومه وحصورا عابدا أن تريده رضيا الله جعله نبيا ونبيا من الصالحين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 وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تدرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى فقط هذا الذي يريد لا وأصلحنا له زوجة قالوا كانت زوجته سريعة الغضب فأصلح الله تعالى أخلاقها أعطاه شيئا أيها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 آتاه الله تعالى إحسانا وفضلا وأرسله إلى قوم أكثر منهم وجعلهم يؤمنون زكريا هنا طلب ولدا فقط رضيا فجعله الله تعالى نبيا لما جاءت البشرى إلى زكريا عليه السلام تحجف يأتيني ولد امرأتي عاقل يأتيني ولد وأنا شيخ كبير يأتيني ولد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 مع عدم رؤية يصطدم بالنساء أمامه فتلتفت إليه بعضهن وربما يعني صرخت به وظنت به سوء وهو المسكين ما يرى فيتمسك بأطحابه فلما كان في المسعى بين الصفا والمروة أيضا تعب وأتعب وصار زملائه هذا يقول خلاص يمسكك فلان لا طيب أنا أمسكتك الشوط الأول هذا يمسكك في الثاني فتعب نفسيا فقال لأحدهم فقال لأحدهم هل يوجد ماء زمزم هنا في المسعى ترامس الماء البرادان قال نعم قال أوقفني عند إحداها فأخذه وجاء به وأوقفه عند أحد هذه ترامس للماء يقول صاحب فأخذ يتلمس بيده مكان صب الماء حتى صب لنفسه ماء زمزم وماء زمزم لما شرب له قال ثم رفع رأسه إلى السماء وأخذ يناجي الله مناجاة يا كريم يا رحيم يا عظيم أنا عبتك الضعيف للمسكيين الفقير إلى من تكيلني إلى أين عدل أنت ربي وأنت خالقي لا يوجد خالق سواك ألجأ ولا رب غيرك أهرب إليه إن لم تعطني فمن يعطي؟ إن منعتني فإلى من ألجأ إلى من المشتك وأنت المستعان يقول وجعل يناجي رب العالم مناجاة طويلة والكأس يده وأنا واقف أنتظر أن ينتهي لأكمل به السعي. يقول ثم قال في آخر دعاءه يا كريم يا رحيم يا رب العالمين أسألك يا ربي أن ترد علي بصري يقول ثم بسم الله وشرب الماء يقول أول منتهى من الكائس وضع الكائس على الأرض ثم خلع نظارته وضرب بها في الأرض وقال الله أكبر قلت يا فلان أرجوك نظارتك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 رفع موسى وقال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمث على أموالهم قال هارون آمين واشدد على قلوبهم قال هارون آمين فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال هارون آمين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 فنظر إليه وقال آه هذا جارنا أبو أحمد فعلا مسكين ولده مريض وفعلا أسأل الله أن يشهده مسكين ثم التفت يسارا فإذا شاب يقول يا رب ارزقني هذه الوظيفة يا رب يا رب فقال آه هذا جارنا خالد فعلا منذ خمس سنين يبحث عن وظيفة ولم يتيسر له الله, الله يستجيب له ثم جاء صاحبنا ورفع يده قال في نفسه أنا فلوس عندي فلوس طاتب عندي رات زوجة عندي زوجة أولاد عندي أولاد صحتي الحمد لله جيدة أمي وأبي بخير عندي سيارة عندي بيت ليس علي زين صحة زوجتي وأولادي بخير ما عندي مشاكل مع أحد ليس لي زين حتى على أحد ليرده إلي.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 سمعت أحدا يلح ويبكي تقول في نفسك أكيد عنده مصيبة ثم بعدما ينتهي من دعاة تقول إيش عندك فيقول يا أخي ولدي ضاع من يومين ولم نجده فتقول آه لأجل ذلك تدعو بالحاء طيب لماذا لا ندعو بالحاء حتى وإن لم يكن علينا مصائب يا أخي الوقاية خير من العلاج قبل أن تنزل بك المصيبة اسأل الله تعالى ألا ينزلها بك اسمع إلى دعاء حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم رفع النبي صلى الله عليه وآله قال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 يا رب أعوذ بك من زوالها ضب قوم قد غدوا في نعمة زمنا والدهر ريان غدق سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نفق يا نائم الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يطرقنا أسحار دخلت مرة إلى وليمة عشاء عند أحد الأقارب فبدأت أسلم على الناس سلام عليكم سلام عليكم فواحد منهم مررت عليه ومددت يدي إليه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 هل يقول الذي بجانبه بالله شربني؟ التمر أمامه من أطيب أنواع التمر يتمنى لو رفع تمرة إلى ثم من سيرفعها ومن سيأخذ النواة من ثمه المملوئة بريقه ليضعها في صحن النوى. سألت أقول في نفسي ترى لو احتاج إلى الحمام من سيذهب به من سينزع ملابسه من سيوضئه بعدما ينتهي من قضاء حاجته من سيوضئه من سيعيد ريه الملابس مرة أخرى؟ من سيفتح له باب الحمام ليخرج؟ يحتاج إلى عشرة سعانات أو أكثر فقط ليقضي حاجته. أحمد الله تعالى على العافية. أحمد الله تعالى على العافية. قبل فترة أيضاً تصل بي رجل يدعون لزيارة ولده. فظننت أن ولده متعاطي للمخدرات أو تارك للصلاة.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 وصب لي فنجان القهوة قلت أين الولد؟ قال يأتي الآن اشرب قهوة اشرب قهوة أين الولد؟ قال اشرب شاي اشرب أين الولد؟ فلما مضت دقائق رفع سماعة وقال هاتوا فلانا وإذا بالخادم يأتي يدفع كرسيا متحركا عليه قطعة لحم شاف مشلول شلل رباعي قد وضع على صدره خرقها التي توضع للأفصال إذا أرادت الأم أن تؤكلهم ولعابه يسيل لأن عنده ارتخاء الفكين فلا يستطيع أن يغلق فمه وإذا هو لا يحرك إلى رأسه ولا يتكلم قال هذا ولدي فنان خذت أتأمله حاول أن أتذكره لكن مدام تخرج من الجامعة عندنا معناها أنه كان متكلما يعني حلقة ليستطيع ان, أن يتجاوب مع الآخرين فقمت وقلت له كلمتين أصبره على مصابه لم أفهم ماذا قال لأنه مع حركة ثمه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 هذه السيارة تقدمت مترين أو تأخذت مترين لم أعصابه ذلك سبحان الله فلكن قدر الله وما شاء فعلا. فالإنسان أحيانا لا يدري متى تنزل به المصيبة قل يا ربي أعود بك من زوال نعمتك أنتم اليوم تغذيتم عن طريق أفواهكم والله في ناس مضى له عشرون سنة وهو يتغدى عن طريق أنفه يا جماعة هذا من المستشفيات تجد أقواما يدخل الطعام إلى بطونهم عن طريق الأنابيض ويخرج عن طريق الضغط على بطونهم والله في ناس في المستشفى لا يدري أنه خرج من بول أو غاط إلا إذا شم الرائحة إذا شم الرائحة علم أنه خرج من بول أو غاز. حدثني أحد الإخوة يقول ذهبت إلى المستشفى ودخلت على أحد المقعدين قلت له ماذا تتمنى وأنا قد جهزت كلاما في التصبير توقعت يقول أتمنى أن أشفى فنظر إليه وهو لا يحرك إلا رأسه فقط قال اسمع يا شيخ قلت نعم قال لو تأخذ فأس وتقطع رجلي ويدي لا أحس بشيء لكنني أرد دم لا أحس بشيء أبدا لا أدري أنه خرج مني بول أو غاض إلا إذا شممت الرائح يا شيخ أنا عمري الآن ثمان وثلاثون سنة وأنا منذ سبع سنين على هذا السرير وعندي خمسة أطفال ثم وصبت بالعادف والله لا أتمنى أن أشفى ولا أتمنى أن أعود إلى أولادي ولا أتمنى أن أرجع أحرك يدي ورجلي كما أشاء وأسوق السيارة وأضحك مع أولادي وألعب لا لا أتمنى هذا قلت عجبا إذا ماذا تتمنى فقال أتمنى هذه الجبهة التي منذ سبع سنين ما استطاعت أن تسجد لله أتمنى لو يرزقني الله تعالى السجدة واحدا قل <سؤال> يا عبادي الذين اشرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من زوالي نعمتك النعم التي أعطيتنيها يا ربي لا أريدها أن تزول ثم قال عليه الصلاة والسلام وفجاءة نقمتك أن تأتيني نقمة حقوبة تنزل بي فجأة أو أن تنزل بي مصيبة يا ربي أعوذ بك من فجاءة نقمتك كم من إنسان أصبح غنيا وأمسى فقيرا أو أصبح مهتد وأمسى ضالا أو ربما أصبح مستورا وأمسى مفضوحا أو أصبح مسلما وأمسى كافرا قل أعوذ بك من فجاءة نقمتك نقمه أو وصيبة تنزل بك أو بولدك أو بمالك استعد بالله تعالى منها قبل أن تنزل بك قبل فترة كان عندي محاضرة في المدينة النبوية اللهم صل وسلم على رسول الله فقال لأحد الإخوة هناك يا شيخ ما رأيك أن نزور الدكتور فلان أنا لا أعرفه وستغربت أنه اختاره دون غيره قلت لي ما؟ قال نعزيه قلت نعزيه في من دكتور في الجامعة يعني ربما نعزيه في أبي في أم، في أحد أولاده في زوجته في أخيه نعزيه في من قال يا شيخ هذا الدكتور عمره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 الأب يتصل بهم ها كم بقي عليكم والله بقي علينا أربعمائة كيلو طيب يا ابن لا تسرع وانتبه لا تنم وينبه الأم انتبه الولد ثم يتصل بهم ها كم بقي والله بقي ثلاثمائة بعد نفس ساعة ساعة يتصل ها كم بقي والله بقي مئتان فجأة وهم عائدون وقع لهم حادث وماتوا كلهم. الرجل يتصل يتصل يتابع تأخر نظر فبلغه الخبر الكل مات الكل مات. كاد أن يجن لولا أن الله ربط على قلبه يا أخي هؤلاء أولاده يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام كمن فايه مسلم لما رفع ولده إبراهيم وكان مريضا وجعل الولد يشهق يشهق يلفظ أنفاته وروحه تسلم بدنه النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ولده عمر السنة ونصم ويبكي النبي عليه الصلاة والسلام وهي تساقط الدمع من عينيه الكريمتين وعبد الرحمن بن عوف ينظر إلى هذا المشهد قال عبد الرحمن يا رسول الله تبكي فقال عليه الصلاة والسلام يا عبد الرحمن إنها رحمة إنها رحمة يخي هذا ولدي إنها رحمة إذا كان هذا على ولد واحد وهو عمره سنة ونصر فما بالك برجل ينعى إليه الزوجة والأولاد جعل الرجل يردد خالد طيب أحمد طيب صالح طيب سحر وأمل وكل و... من ناد باسم قيل له مات قدمهم بين يديه وصلى عليهم على عشرة جنازة بين يديه المسجد النبوي ثم أخذ يطوف على القبور يوجد في هذا قلب في هذا قصر في هذا سمع وفي هذا عقل في هذا يده في هذا رجل يقطع نفسه أوصالا يدفنها مع أولاد فلد الجبل يضعهم واحدا واحدا رجع إلى بيته يقول يا شيخ أدخل إلى غرفة نومي بعد يومين وإذا غرفة النوم غير مرتبة على حالها منذ يومين لأن أم خالد اللي كانت ترتب الغرفة ما أنزل يا شيخ إلى الصالة أرى الألعاب مبعثرة على حالها من يومين لأن أحمد والخلود اللي كانوا يلعبون بها ما أخرج إلى ساحة البيت أجد الدراجة ملقية على يسار أو على يمين صار لها يومين ما أحد حركها لأن أحمد اللي كان يلعبها مات يقول أدخل إلى المطبخ أجد بقايا الطعام أبدأ آكل الخبز أشرب باقي الشاي أشمي بقايا الطعام في المناعج أولادك مصيبة تنزل برجل عمره قارب السكين أحمد ربك على العافظ أحمد ربك على العافظ عندك أولاد قل يا ربي أعود بك أن تنزل مصيبة بأولادك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 لن أنتظر حتى ينزل الهم بي ثم أقول ارفعه عني لا من قبل أن ينزل الهم بي ربنا أريده أبعده عني الوقاية خير من العلاج تصلت بي مرة امرأة أرسلت عدد كبير من الرسائل الاتصال اتصال أرجل ات... ولا أدري هل هو امرأة أم رجل فاتصلت عن هذا المرسل فإذا امرأة تبكي بكاء يقطع القلب قلت يا أختي ماذا تريدين ايش المشكلة فاسف عن نفسك وهي تبكي والله يا جماعة جلستي ممكن عشر دقائق حتى أستطيع أن أفهم كلمة ما أدري ماذا تريد قلت يا أختي ماذا تريدين طيب هل ممكن مدى ما تستطيعين تتكلمين ترسلين رسالة بالذي تريدين قلت لا لا أبدأ أستبت طيب فضري انتظرت حتى خطبك قالت يا شيخ بنتي قلت ما بالها قالت يا شيخ بنفي عمرها قريب من العشرين وهي ليست مجنونة في عقلها لكن في عقلها يعني قلة إدراك ممكن أي شخص يعطيها كلمتين ويلعب بعقلها كالصغار تقول خرجت من البيت منذ يومين والله ما أدري أين هي والطيب طيب وأنت ماذا فعلت قالت والله إني من يومين من ليموزين إلى ليموزين أدور في شوارع الرياض أبحث عنها والطيب طيب اتصلت بالشرطة قالت شرطة ومستشفيات وكل ما نوجدناها والطيب طيب أين أبوها قالت أبوها مشلول في البيت أين إخوانها؟ هي أكبر إخوانها أين أعمامها؟ أين أخوانها؟ قالت والله ولا أحد سأل فيني ليش ما قفلت البيت؟ ليش ما اهتممت ببنتك؟ تقول كلهم يلومون وليس عندهم استعداد أي ساعة طيب ماذا تفعلين؟ قالت والله أني من يومين الظهر والعصر والمغرب والعشاء والليل أنا محيانا في السيارة من شدة الإرهاق أبحث عنها في الشوارع أحمد ربك الذي حافظ عليك عرضك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 أستطيع أن أقفل باب الحمام وأن أفتحه يا رب لك الحمد أحمد ربك يا أخي ناس على فجور ضلال أنتم الآن تصلون في المسجد وتعبدون ربا واحدا لا له. في هذه اللحظة ناس يسجدون لأبقار وناس يسجدون لذباب وناس يسجدون لفئران أحمد ربك أن الله تعالى هداك لهذا الدين قل يا رب أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك أعوذ بك يا رب أن تنزل بي نقمة مصيبة أو عقوبة ثم قال عليه الصلاة والسلام وتحولي عافيتك تحول يعني الانتقال عافيتك يا ربي التي عافيتني في بدئي في سمعي في بصري في ديني في سمعتي أعوذ بك يا ربي أن تتحول إلى غيره ثم قال عليه الصلاة والسلام وجميعي سخطك لا تسخط علي في سمعي فأصم ولا في لساني فأبكم ولا في بصري فأعمى ولا في يدي ورجلي فأشل ولا في ديني فأضل ولا في سمعتي فأفضح ولا في مالي فأفتقر ولا في عقلي فأجن أعوذ بك يا ربي من جميع سخطك هذا الدعاء يا أحبابي لا ينبغي أن يكون دعاؤنا دائما اشف مريضي واقض ديني وارزقني وظيفة صحيح هذا دعاء حسن ومن حاجاتك وصل الله تعالى ما تريد لكن احرص دائما على أن الله تعالى أن يرفع عنك المصيبة وأن يردها عنك قبل نزولها لك. الوقاية خير من العلاج. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءتي نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك قد دعاء آخر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم إني أسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء في الدنيا نسأله تعيش السعادة وعند الموت موت الشهداء وفي الآخرة والحشر مع الأتقياء وفي الجنة ومرافقة الأنبياء اجعل دعاءك دائما مثل هذا الدعاء واسأل الله تعالى كل صغيرة وكبيرة كان بعض الثلث إذا مشى وانقطع شسع نعله انقطع السير الذي يربط به النعل على رجله قال اللهم يعني على ربطه وبدأ يربط إذا ثني الملح من بيت أحد وخرج ليشتري ملحا والملح متوفر ومن أرخص ما يشتري. مع ذلك قال اللهم يسر لي أن أشتري ملحا ما الذي يمنع وأن قادم إلى المسجد تبحث عن موقف لسيارة تقول اللهم يسرني أن أجد موقفا ترجع إلى بيتك اللهم اسعدني مع أولادي اللهم اغفر لي اللهم تجاوز عني اللهم اغفر لي أبي وأ... اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين عش حياتك وحياة غيرك وعش همك وهم غيرك من إخوانك بكل مكان الذين ربما أنك تتمتع بنعم لا يتمتعون ولا بنصفها وختاما أيها الأحبة الكرام كما أن الدعاء له أحكام كذلك الدعاء له آداب. من آداب الدعاء رفع اليدين قلوا عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه يدعوه أن يردهما صفرا خائبةين. ما يردها صفر لا بد أن يضع فيها شيئا من آداب الدعاء التوجه إلى القبلة استقبال القبلة وهذا سنة ليس واجبا كما أن رفع اليدين سنة ليس واجبا من آداب الدعاء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 ممكن الواحد يسجوده مباشرة يدخل في دعاء لكن إذا كان الوقت واسعا فمن الأدب أن تبدأ بالثناء على ربنا سبحانه وتعالى وهو أهل الثناء والمجن عز وجل من أذاب الدعاء أن لا يخلو دعاؤك من الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل دعاء محجوب حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو فلم يصلي عليه فقال عجلت أيها المصلي تعجل فلا ينبغي أن يخلو دعاؤك من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم من آداب الدعاء أن لا تدعو بإثم ولا قطعة رحمة إنسان سيسافر إلى بلد ليفجر بها ويتعاطى المسكرات فيقول اللهم يستر لي أن أجد حجزا وأن أشتري تذكرة هذا ما يجوز لا تدعو الله تعالى أن يعينك على إثم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 على قول من أوقات الإجابة أيضا وأحوالها الدعاء في السجود قل النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فادعو أو قال فاجتهدوا في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم يعني حري أن يستجاب لكم وهو يكون العبد فيه دليلا بين يدي الله عز وجل مقبلا إليه من آداب الدعاء وأحواله التي يستحب فيها أيضا أن يكون المرء بعيدا عن أسباب من عجابة الدعاء تأكل المال الحرام أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم حال الرجل يدعو يمد يديه للسماء يا رب يا رب قال عليه الصلاة والسلام ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذية بالحرب فأني استجاب له لا تأكل حراما حتى يستجيب الله تعالى دعائك إن كنت ممن يتعاطى شيئا من التدخين أو شيئا من المسكرات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 ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا اللهم من كان منهم حيا فمسعه بالصحة على طاعتك حتى يلقاك ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعفه حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنةك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأثقياء ومرافقة الأنبياء ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء نعوذ بك ربنا من دوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم احفظ أولادنا من البلاء اللهم احفظ أولادنا من المخدرات والمسكرات اللهم اجعلهم من المقيمين للصلوات اللهم اجعلهم لوالديهم بارين وبالإسلام عاملين وللإيمان محبين وعلى العمل الصالح مقبلين اللهم اجعل نساءنا متسترات عفيفات اللهم اجعلهن مؤمنات قانتات يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وأذى المؤذين يا رب العالمين اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد أمننا أو أراد ولاة أمرنا أو أراد شيئا من بلدان المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا حي يا قيوم اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم اجمع كلمتهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين سوءا فرد كيده في نحره اللهم رد كيده في نحره اللهم افضح سريرته اللهم افضح سريرته اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا حي قيوم وصل الله على نفسه.